أذكار الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا يقول ذلك عقب تشهد المؤذن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته ويدعو لنفسه بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ لا يرد